سنة هونس كيديسيون عباس معمر قليونتيل عمر ريبو بعض رحمان والعاصمه الشابنايين وصابينا الصغيرة الشابيشام وماريا حمود بيلار، عبد قخيه وكاميل بتحيل بورطابل وعبدو الحمود فويرس بروتين الشاب المحبوض ومسعود وغشيد كالونتكات وقاد التبري والطهر ومسوبية جلي بارابولس الكميل جمال بسكرام Oh, die, oh die, oh I'm a Yes, yeah. yeah.